أُرمُخََّ خهَ الأعرابِسَةُ دَعَه إلى قَومٍ أُليبَ س شَديد أُل مخَّ من الأعراادِة دَعَ إ قَو أُليبَ ف شديد قُلِ بَئْسَ الشَّرِيرُ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ قُلِ بَئْسَ الشَّرِيرُ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا مَا أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَوَلّوا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا وَإِن تَوَلّوا كَمَا ارَجِعُوا اذْهَبُوا فَمَعَذَابٍ أَلِيمٍ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ولا على من الذي ضل حرا ومن يطيع الله ورسوله يدخل الجنات تجري من تحتها الانهار ومن يطيع الله ورسوله يدخل الجنات تجري تحت الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم مَا في قلوبهم لقد رضي الله عن المؤمنين إن يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في سَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَآتَاهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا عَالِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَآتَاهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَا غَانِمَ قولونها وما غانمة كثيره قولونها وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا حكيما وعدت الله مغانمه وُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ وَعَدَ فَا مَا حَوْمَ مِنَ التَّهْلِكَةِ تَأْذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ وَكَفَّ أيدي الناس ويهدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وتكفأيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين وفي ما واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير كان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأذبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ولو قاتلكم الذين كفروا تَوَلَّهُ أَن غَادَرَ مَن لَّا يَرْجُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ تَرَى دَارِسُ السُّنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلَا وَلَمْ تَجِدْ رُسُلَتِي